لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م للعلوم م م الشمس ا ل ق ر ب ح ا ن و ا ل ن ج و ا ل ش ج ر ي س ج د ا ا ن و ل ا م ا ء ولا ل موسوعه ا ل النابلسي م فاكهة و للعلوم أ الاسلاميه و اسماء الله ن الحسنى من رب ض ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي you、uh -huh.